تقيما فاتبعوه وان تتبعوا السبل فان تفرقكم عن سبيله ف عليكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء وهود ورحمة وهود ورحمة لعل لهم بلقاء رب 117. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون 118. أن تقولوا إنما الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكم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 عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون